الحمد لله حق حمده الصلاة والسلام على نبيه وعبده وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته وسار على هديه اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وأسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الإيمان وأن يجعلنا من الفائزين وأن ينجينا من الفتن التي هي كقطع الليل المظلم يصبح فيها الرجل مؤمنا ويمسي كافرا وحينما تأتي الفتن أهل الإيمان هم الذين يرون هذه الفتن ويثبتون خلالها والله ما كان لي أن أتكلم في وجود شيخي ومعلمي والذي استفدت منه كثيرا في التربية إلا أنه حفظه الله تعالى يتمتع بطواضع جم فاسال الله عز وجل أن يجزيه عنا خير الجزاء فقد تعلمنا من سمته ومن أدبه أكثر من كثير ممن تعلمنا منهم فنسأل الله عز وجل أن يجزيه خير الجزاء وبعد فبعيدا عن الأحداث الجارية أهل الإيمان دائما. يستطلعون ثواب الله عز وجل ويبتغون وجه الله بأعمالهم فجد الناس يضيعون أوقاتهم في غير طاعة الله بينما هم في بيوت الله عز وجل جالسون يبتغون فضلا من ربهم وكما لا يخفى عليكم في قصة أصحاب الكهف كيف أن الناس كانوا يعني نائمون وقائمون في معصية الله رب العالمين وهم في طاعة الله يذكرون الله عز وجل وهذا هو الفوز لا شك أن يكون الناس أقل القليل أنهم يضيعون أوقاتهم في غير طاعة الله إن لم يكن في معصية الله عز وجل ونحن بفضل الله تعالى قد من الله عز وجل علينا أن جلسنا في بيته لم نجلس أو لم نقم في الطرقات وفي الميادين بل جلسنا في بيت من بيوت الله عز وجل وأنا يعني لست أهلا أن أتكلم بين يدي إخواني ولكن هذا قدر الله عز وجل فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا كانت لهم الجائزة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تتنزل عليهم السكينه وتحفهم ملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله عز وجل في من عنده نتناول بعض آيات من كتاب الله عز وجل تظهر لك الفرق بين أهل الإيمان وبين أهل الطغيان وأهل الهوى كيف أنهم يتأسون برسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنهم يتمسكون بأخلاق القرآن الكريم التي أخبر عنها الله رب العالمين وهذه الآيات في أواخر سوره الفرقان وأنا أحبها كثيرا لما فيها من الصفات التي لو تمسك بها المسلمون لساد العالم أجمع أما أننا, أما أننا بعدنا عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم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 قال أهل القرآن هم العاملون به وقد ظن بعض القوم أن أهل القرآن هم الذين يقيمون أحرفه إقامة السهر وليس هؤلاء بأهل القرآن بعض الناس يهتم بمخارج الحروف وبأحكام التجويد وبالجلوس في الحلقات وهذا شيء محمود جدا ومن يقول غير ذلك فهو مخطئ لا محال ولكن ابن القيم رحمة الله عليه أراد أن يعلم الناس أن القرآن أنزل ليعمل بما فيه لذلك لا تجد آية في القرآن الكريم قل جاء فيها الإيمان إلا واقترن به العمل وقدم الإيمان على العمل إلا في آية واحدة من كتاب الله عز وجل تقدم فيها العمل على الإيمان ولكنه أيضا اقترن بالإيمان في قول الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فاقترن الإيمان بالعمل فأراد ابن القيم رحمة الله عليه أن يجذب الانتباه إلى أن العبرة من نزول القرآن هو العمل بما فيه من الآيات ومن الأحكام التي أمر الله عز وجل بها فقال أهل القرآن هم العاملون بما فيه وان لم يقيموا أحرفه إقامة السهل يعني الرجل الذي يحفظ القرآن ويتقنه, ويتقنه ومع ذلك يخالف أوامر الله عز وجل هل هو أفضل أم الرجل الذي لا يحفظ إلا سورة واحدة من القرآن بس لكنه يعمل بما فيها هذا أفضل عند الله من هذا لذلك تعلمون حديث اول من تسعر بهم النار رجل قارئ للقرآن ولكنه لم يبتغي بعمله وجه الله عز وجل لذلك كانت هذه الآيات طريق للمؤمنين بان يتحلوا بأخلاق صفات عباد الرحمن وسترى الفرق بيننا وبين التطبيق العملي لهذه الصفات التي ذكرها الله عز وجل فالله عز وجل قال في آخر سوره الفرقان وهي من الصور المكية وتعلمون أن الصور المكية هي التي نزلت على نبينا عليه الصلاة والسلام بمكة المكرمة والصور المكية قد عنت بمعالجة شؤون العقيدة الإسلامية وعنت بالرد على شبه المشككين في دين الإسلام يعني ناس يقولون أن هناك إله مع الله تهتم الصور المكية بالرد على هذا المعتقد الخبيث. فعنت الصور المكية بالرد على شبه المشككين في دين الإسلام هذه الصورة من الصور المكية في آخر هذه الصورة ختمها الله عز وجل ببعض الصفات التي لو تمسك بها المجتمع المسلم لصار مجتمعا نقيا تقيا يكون داعيا إلى الله عز وجل بعمله قبل كلامه قبل قوله فقال الله عز وجل وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا انظر إلى الصفه وانظر إلى هؤلاء الناس الذين خرجوا يفسدون في الأرض ولما يعني كانت خطبة الجمعة بالأمس يعني كثير من الاخوه كان همه وشغله عن أي شيء يتكلم والناس في المجتمع قد لكن بفضل الله عز وجل الذين أسسوا على العلم الصحيح وعلى العقيدة السليمة هم الذين يثبتوا في هذا الوقت لكن المشكلة في فإن هو الناس مضاد لما أنت عليه من الحق فهنا يظهر الفرق بين أهل الإيمان وكيف يبحثون عن التحلي بالأخلاق الطيبة وعن الغوغاء الذين يبحثون عن ملء بطونهم, عن ملء بطونهم وعن حياتهم الشخصية لا يبحثون عن إيمانهم يعني تجد تسعين في إن لم يكن مئة في المئة من هؤلاء لا يهتم أحد منهم بتنقية إيمانه وتصفية معتقده وتصحيح, وتصحيح عمله وعبادته لا تجد منهم أحدا هكذا إلا من رحم الله فانظر إلى هذه الصفات يقول الله عز وجل وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا أول وصف وصفهم بالعبودية والعبودية وصفهم بالعبادة والعبادة أبلغ من العبودية لأن العبادة هي غاية الذل وأما العبودية فهي إظهار التذلل كما قالها العلماء في تفاسيرهم فوصفهم بالعبادة لأنهم كانوا عباداً لله عز وجل وحده لأنهم لم يخضعوا إلا لله رب العالمين وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وصفهم بهذا الوصف الذي هو عند كثير من الناس مذموم وصف العبودية أو وصف العبادة لأي شخص هو مذموم أما عندما يضاف لله رب العالمين فهو غاية الرفعة وغاية المنزلة لذلك تجد رب العالمين لم يصف وصفها بهذا الوصف الأنبياء والمرسلين ووصف به الملائكة المقربين فقد وصف الله عز وجل به نوح عليه السلام في قوله تعالى ذرية من حملنا مع نوح قال إنه كان عبدا شكورا إنه كان عبدا شكورا وصف الله عز وجل به يرضى عليه السلام حين ابتلاه الله عز وجل بابتلاءات لا يتحملها إلا من أعانه الله عز وجل ووفقه حينما ابتله بالمرض الذي سار في جميع جسده حتى أن بعض العلماء قالوا أن كل من حول أيوب عليه السلام فروا من حوله وتركوه إلا امرأة إلا امرأة أيوب عليه السلام حتى بلغ الأمر ببعض الناس أن قالوا لقد أذنب أيوب ذنبا فعاقبه الله عز وجل بهذا المرض وبعد كل هذا بعد كل هذا يصبر أيوب عليه السلام فيقول الله عز وجل انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب كان من الممكن أن يقول نعم النبي أو نعم الرسول لكن قال نعم العبد هذا إن, ان بين فانما يبين منزله العبوديه لله رب العالمين الإنسان اللي هو يتعبد ويتذلل لله رب العالمين تجد ذلك في اخلاقه في معاملاته في كل حياته عبد لله إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه اواب وقال الله عز وجل ووهبنا لداود سليمان نعم العبد انه اواب لم يكن نعم الرسول وحينما قذفت مريم عليه السلام بالزنا وهي المبرأة من عند الله رب العالمين فأشارت إلى عيسى عليه السلام وهو في المهد صديق هل قال إني رسول الله فأشارت إليه قال إني عبد الله ما قالش إني نبي الله أو إني رسول الله قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبي اخلاق يا أخوان أخلاق الأنبياء الذين جعلهم الله عز وجل اسوه وقدوه طيبة للناس أما نحن المسلمون في هذا الوقت تكون لهم القدوة في الأنبياء وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أما إذا أخذنا القدوة والأسوة من الغرب فهذا ما تجنيه البلاد من تقليد الغرب وأنا أقول أن المجتمع يجني ثمار تقليد الغرب حتى الآن المجتمع يجني ثمار تقليد الغرب حتى الآن يقولون نحن سنسعى لتطبيق الديمقراطية ما زلنا نأخذ من الكأس الذي شربنا منه نجني هذه الثمار مرة أخرى لما لا نرجع إلى أخلاق القرآن الكريم لذلك ومن أعرض عن ذكري كما ترون فإن له معيشة ضنك. المعيشة الضنك اللي بيعيشها الناس الواحد حسس يعني إن معتش فيه أمان أو أقل شيء تشعر به الآن أن تكون مغموما من الوضع الموجود هذا يحدث في بلاد, في بلاد بينهم القرآن الكريم وسنة النبي عليه الصلاة والسلام ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك. المهم وصفهم الله عز وجل بالعبادة ووصف بها الله عز وجل نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم في غير آية من القرآن الكريم فمثلا في سوره البقرة قال الله عز وجل وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله كان من الممكن أن يقول على رسولنا أو على نبينا ففي نظري ونظرك أن صفة الرسالة قد تكون عند قصار النظر أعظم من صفة العبودية أو العباد لكنها عند الله عظيمة كبيرة لأن الذي أوصل الأنبياء إلى ولاية الله عز وجل إنما هو تحقيق العبودية الصحيحة لله رب العالمين وهذا ما عجز عنه الناس الآن أن يحقق العبودية الصحيحة لله رب العالمين لذلك هذه الصفة مهمة جدا السعي لتحقيق العبودية الصحيحة لله رب العالمين يا اخي انظر في في النبي عليه الصلاه والسلام اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا النبي عليه الصلاه والسلام اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي مغفره من عندك الله اكبر يعني شوفي التذلل لان التذلل هو غايه العبوديه لله عز وجل قل لي النبي عليه الصلاه والسلام وادعيات الانبياء تنبني على التذلل والانكسار بين يدي الله رب العالمين لذلك وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا خلاص وصف بهذه الصفة خلاص أصبحت صفة له ملازمه لنبينا عليه الصلاة والسلام ثم في صورة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ثم في صورة الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا ثم في سوره الفرقان تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ثم في سوره الجن وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا تحقيق للعبودية وتصفية للعمل وذل وانكسار بين يدي الله عز وجل وهذا ما نفتقده حتى في مجتمع الملتزمين أين الانكسار تجد التناحر والتشاجر على ماذا على ماذا على الدنيا أم على المناصب أم على أي شيء نتشاجر ونحن قد أتينا إلى بيوت الله عز وجل نريد وجه الله نضع جباهنا على الأرض ليرضى عنا رب العالمين تجد الصف الواحد يقف فيه, خمس يقف فيه خمسون أو أكثر وتجد كل واحد في قلبه هم أو ممكن تلاقي واحد في قلبه ضغين لأخيه لماذا؟ أين العبودية لله رب العالمين؟ وعباد الرحمن ثم الله عز وجل وصفهم بالعبودية ثم أضافهم إلى اسمه الرحمن والسؤال هنا لماذا أضافهم إلى اسمه الرحمن؟ ولم يضفهم إلى أي اسم من أسماء فلله عز وجل كما تعلمون تسعة وتسعين اسما كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام من احصاها دخل الجنة لماذا أضافهم إلى اسم الرحمن ولم يضفهم إلى اسمه الغفور أو إلى أي اسم ثابت من أسماء الله عز وجل أولا قال العلماء لأنهم اتصفوا بالرحمة بأنفسهم فلم يهلكوها بكبائر الذنوب والمعاصي واتصفوا بالرحمة بغيرهم من الناس فلم يعاملوا الناس معاملة سيئة ولم يعاملوا الناس حتى أصحاب المعاصي معاملة سيئة ينكر عليه وهو يحبه يعني بعض إخواننا لما يجد إنسان على معصية نعم لك الحق أن تنكر عليه لكن لو أنه رأى في قلبك أنك تريد الخير له والله لكان لك التأثير والأثر العظيم في قلبه أما أنه يراك تنكر عليه بقلبك وفعلك وكأنك لا تريد له أن يرجع إلى ربه عز وجل فهيهات هيهات وما كان هذا طريق الأنبياء الذي رسمه الله عز وجل لهم فهم اتصفوا بالرحمة بالناس وبأنفسهم وبأهليهم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله فتجد الرجل يحسن إلى جميع الناس وإذا رجع إلى بيته جعله جحيما فما هذا من أخلاق عباد الرحمن والإضافة هنا كما تعلمون إضافة تشريف فإضافة هؤلاء العباد الى اسم الله الرحمن كما في قول الله عز وجل ناقة الله وبيت الله فإضافة الناقة إلى اسم الله إضافة تشريف وإضافة البيت إلى اسم الله إنما هو من إضافة التشريف وعباد الرحمن تعال بقى إلى الأخلاق وانظر إلى الواقع الذين يمشون على الأرض هونا هؤلاء الذين يكسرون ويخربون ويستولون على, على ممتلكات الناس وعلى أموال الناس بأي حق يا أخي حتى لو سلمنا أن لك كما يقولون أن لك تخرج تخرج وتستنكر فبأي حق ومن الذي جعل لك الحق أن تستولي على أموال الناس بالله عليك لو أنت بقى لك فترة تكون في مال عشان تشتري سياره وبعد ذلك يأتي إنسان ويعني يشعل النار في هذه السيارة حط نفسك مكان حط نفسك مكان أموال الناس التي ليس لهم أي شان يوقد فيها النيران. بأي حق وما الذي ستجنيه من هذا هل هذا من أخلاق عباد الرحمن ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة الإعراض يكون بالقول ويقول بالفعل وهذا الذي ظاهر وهذا الذي ظهر في هذه الأوقات يمشون على الأرض هودا أي صفة مشيهم على الأرض فيها الرفق والليل لا أنهم يمشون يتماوتون في مشيتهم لا أنهم يسيرون يتماوتون في مشيتهم فقد كان عمر رضي الله عنه إذا رأى شابا يتماوت في مشيته يضربه بالصوت في بعض الناس كده يعني الآن الإيمان يعني ملأ قلبه يمشي بقى يتموت في مشيته لا ما هذا المقصود إنما صفة المشي على الأرض فيها الرفق وفيها التواضع يمشون على الأرض هون كما في قول الله عز وجل ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وكما في قول الله عز وجل ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طول لن تبلغ الجبال طول فلماذا تتكبر على الناس يمشون على الأرض هون يعني صفة مشيهم على الأرض فيها الرفق واللين وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام هذه الصفة لأنها أصبحت قليلة ونادرة جدا ألا وهي صفة مقابلة السيئة بالحسن قال الله عز وجل ادفع بالتي هي أحسن السيئة هذه في الصورة المؤمنون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون الآيات هذه نزلت ليعمل بها لا لتحفظ في المصاحف توضع على الارفف ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حمين وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ليس المقصود كما قال العلماء يعني قالوا السلام عليكم تحية المسلمين وإنما قالوا سلاما من القول لأن ألسنتهم لم تتعود على البذاء والفحش لأنها ألسنة اعتادت على قراءة القرآن واعتادت على قراءة حديث النبي عليه الصلاة والسلام لذلك كان بعض السلف سمع, سمع ولده وهو يسب كلبا قال له يعني قريبا من هذه الكلمة امشي كلب ابن كلب وهو الكلب ابن كلب وما الكلب ابنه ابن فأنكر عليه هذا القول لماذا حتى لا يعتاد اللسان على نطق هذه الأشياء الفاحشة والبذيئة؟ وهكذا المؤمن لا يعتد على مقابلة السيئة بالسيئة. بعض الأخوة إذا أساء إليه إنسان وأنا رأيت ذلك بعيني يقول هرجع لك للوش القديم. لا الوش القديم ده خلاص. أنت خلاص أصبحت قدوة وأسوة طيبا وأصبحت مقيدا بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما قال العلماء يعني قالوا سلاما من القوم حتى في أعظم الإساء قال الله عز وجل إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون أول شيء يضحكون إنسان بطبيعته لا يحب أحدا أن يسخر منه أنت كوحب ملتزم اذا, إذا مررت ببعض الناس وضحكوا من شكلك أو من هيئتك وأنت تعلم أنهم يسخرون منك لا تريد ذلك فماذا تفعل؟ إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزوا وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين عند المرور يتغامزون ويغمزونهم ويلمزونهم مش بس كده لو رجعوا إلى بيوتهم يتخذون المؤمنين فكاهة في البيت يرجع إلى بيته يسخر من شكل فلان ومن شكل المؤمن فلان أرأيت فلانه وأرأيت فلانه وهو عند الله لا يساوي جناح بعوضا لأنه يسخر من المؤمن وستعلم دليل, دليل ذلك في آخر الآيات وإذا انقلبوا إلى أهليهم قلب فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما ارسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من القفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب القفار ما كانوا يفعلون هذا هو الجزاء بسبب الإساءة لعباد الله الصالحين ومع كل ذلك وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما بالله عليك لو وضعت في هذا الموقف أنا رأيت ذلك بأم عين من أناس يعني كان الواحد يعني يظن فيهم الخير عندما يسيء إليك رجل يعني في وسائل المواصلات أو في غيره يسيء الإنسان اليك بمجرد الإساءة يرجع إلى أيام الجاهلية كما قال أرجع لك لأيام الجاهلية ويفتح ويفتح القاموس قاموس الشتاء وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام هذا حالهم بالنهار وهم يمشون بين الناس لا ينال الناس, من الناس منهم إلا السلام سلام من القول سلام من الفعل سلام في جميع أمورهم وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام والذين يبيتون لربهم تأمل في قوله لربهم فهم لا يخضعون إلا لله ولا يتقربون إلا إلى الله ولا يسجدون إلا لله ولا ينذرون إلا لله ولا يطوفون إلا ببيت الله توحيد إخلاص أنت مغبون على هذه النعمة والله العظيم والله نحن في نعم أنعم الله عز وجل بها علينا كما قال بعض السلف لو علمها أبناء الملوك لحاربونا علينا لقاتلونا علينا لكنهم لا يعلمون قيمة هذه النعمة العظيمة التي أنعم الله عز وجل بها علينا والذين يبيتون لربهم والبيت هنا ليس معناه النوم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما فالناس بالليل ينقسمون إلى ثلاثة أقسام القسم الأول قاموا في معصية الله كهؤلاء الذين يقومون من أجل الدنيا ومن من أجل نعيم الدنيا الزائل وبعضهم يقوم طيلة الليل من أجل مسلسل أو من أجل فيلم داعر أو إلى غير ذلك. من المحرمات التي حرمها الله عز وجل ولا نقول مباحات القسم الأول قسم قاموا في معصية الله وهذا كلكم تعرفون الشباب الآن والله العظيم واحد يعني ممكن يعد 24 ساعة على الانترنت كلكم تعرفوا هذا الصنف وغيرهم من الفضائيات وغيرها من الأشياء التي تلهي عن ذكر الله رب العالمين هذا هو القسم الأول أما القسم الثاني فهم الذين, فهم الذين ناموا فيما هو مباح فالنوم مباح وقد يكون النوم قرب إلى الله عز وجل إذا نوى الإنسان به التقوي على طاعة الله هذا هو القسم الثالث أما القسم, القسم الثالث فهم الذين قصدهم الله عز وجل في قوله والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما في آية أخرى اخبر الله عز وجل عن الوقت الذي ينامونه بالليل قال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون الله أكبر يعني كانوا قليلا من اوقات الليل ما ينامون وبالاسحار هم يستغفرون الله اكبر بالله عليك اللي في قلب الايمان ده هو فاضي بقى يطلع لل فاضي مش فاضي في شغل مع ربنا في شغل مع الله رب العالمين اما لما الايمان قل في القلوب خلاص ما عادش بقى ورانا الا التفاهات كانوا قليلا من الليل ما يهجعون يعني ما ينامون وبالاسحار هم يستغفرون لو فعلت ذلك سيسخر منك وتهم معلبة السلبية ضياع الأمة كالتهم المعلبة التي تعرفونها كاننا لما اقوم لله رب العالمين وابكي بدموع العين لرب العالمين هذا سلبيه ورجل ذكر الله, الله عز وجل خاليا ففاضت عيناه هذه سلبيه ذا هذا سبب نجات من النار وهذا الذي نسعى من اجله ان ننجو من عذاب الله رب العالمين والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما سجدا على وجوههم وقيام على ارجلهم يرجون رحمة الله ويخافون عذاب الله قال الله عز وجل من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ختمها الله عز وجل في قوله هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون حتى يعلم الناس أن السبيل إلى طاعة الله وإلى القرب من الله هو العلم كل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وأراد الله رب العالمين أن يخبرنا أيضا أن الذي يعبد الله عز وجل بغير علم فهو على جهالة بقدر الله وبقدر ما أمرنا الله عز وجل به من طاعة فالانسان لا بد أن يصحح عبادته بالعلم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما وهنا لافتة أخرى يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه يبقى الإيمان باليوم الآخر هو الذي جعله يقوم لله رب العالمين يحذر الآخرة لأنه يحذر من عقاب الله ويرجو رحمة ربه جعله, جعله ذلك يقوم لله رب العالمين يرجو رحمته ويخاف عذابه طيب كيف يقوم المؤمن لله رب العالمين في هذه الصورة أخبر الله عز وجل عن صفة قيام المؤمنين لا لصلاة الفجر وإنما لقيام الليل فقال تتجافى جنوبهم عن المضاجع شوف التعبير القرآن تتجافى جنوبهم عن المضاجع التعبير ده هو يقرب التشبيه به يعني بالأسماك التي تأتي بها من المياه وهي صحي ثم تضع هذه الأسماك على الصاج يعني شديد الحرارة وهي اسماك صحي تضعها على هذا الصجر الشديد الإحرام تنتفض فقال الله عز وجل تتجافى جنوبهم عن المضاجع تنتفض من على المضاجع لا كما, كما يحدث الآن الناس كأنهم انصقوا في الفراش كأن الواحد حط غيره ونام عليه الفجر يأزن لا المنبه يبقى ماشين في الشارع والمنبه يضرب في الضر الثالث والرابع لو واحد ماشي في الشارع يسمع المنبه ويصح إنما اللي نايم مش عايز يصح تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا تتجافى إنما الآن صلاة الفجر والله العظيم هؤلاء يقومون لقيام الليل لا لصلاة الفجر التي ضيعها المسلمون وإن لله وإن عليه راجعون اللي خارجين يحتجوا ألا تنظرون إلى ما أنتم فيه لو نظرت تتلاقي 90 في المية أو خمسة وتسعين في المية ما يقل أكثر من ذلك من الأمة الإسلامية تنام عن صلاة الفجر يخبرني مؤزن أنه خرج لصلاة الفجر وفتح المسجد ودخل وأزن لصلاة الفجر قال فانتظرت ربع ساعة فلم أجد أحدا ليصلي معه ثلث ساعة فلم أجد أحد ليصلي معه نصف ساعة فلم أجد أحد يصلي معه قال فأذنت وأقمت الصلاة وصليت الفجر رحمه في مسجد يتباهى به الناس على كبر بنيانه أما المساجد التي أسست على تقوى الله عز وجل وعلى تعليم القرآن والسنة فهذه المساجد التي تجد فيها المصلين تجد فيها المؤمنين هذه هي المساجد يعني من باب معرفة الطرق التي تضع فيها الصدقة ترحش تحط فلوسك في مسجد لا يقام فيه علم لأن المسجد لم تضع فقط للصلاة وإنما لتعليم الناس ولنشر سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولتحفيظ القرآن الكريم ضع الصدقة في مكانها إن كنت ذكيا. إن كنت ذكيا. فانظر إلى الرجل والله كل يا الشيخ دخلت المسجد وأزنت وصليت وحدي ولم أجد أي إنسان ليصلي معي فأنت عايز أمة زي ده تنصر أمة بيت من بيوت الله عز وجل مش عايز أقول قطعا في في نيه العامل لولا ان العامل بيحاسب على يحاسب من الأوقاف على راتبه ما كانش أمر يصلي كان المسجد ده مقفول وقد حدث هذا وأقسم بالله عايز أمة حلها ده وتنتصر على أعدائها أم أن الله عز وجل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صلت عليكم ذلا لا تنازعوه حتى تراجعوا دينكم صلت عليكم ذلا بسبب البعد عن الله عز وجل لا شك أن الأمة بعيدة عن الله رب العالمين لا شك ولا ريب فبدل من أن ينشغل الناس بإصلاح أنفسهم انشغلوا بقوت بطونهم بقوة بطونهم يعني لو سمع بعضكم بعض المظاهرات يعني تنادي تقول جعانين جعانين يا أخواني أكدني الإنسان المسلم يقف في نادي عشرين ألف واحد يقول أني جعان أكدني الإنسان المسلم مش أقول للمصري لأننا لا نفخر إلا بإسلامنا لا نفخر إلا باتباعنا لدين الإسلام جعانين جعانين هذا هذ هؤلاء هم المسلمون قوين الله وان اليه راجعون انظر الفرق بين المؤمنين الذين يسخر منهم الان ويطعنون بالسلبيه وبالتهم المعلبه لكن سنلقى الله رب العالمين وكل شيء مكتوب بالله عليك الذي سيكتب في الصحف جعانين جعانين ام رب اغفر لي وارحمني وانت خير الراحمين والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم انظر إلى الإيمان بالغيب لأن النار من الغيبيات التي لم نطلع عليها لكن فرق بين بين الناس قوة الإيمان هؤلاء قالوا ربنا اصرف عنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما بعد أن قاموا لله رب العالمين يرجون رحمته ويخافون عذابه فطوبى لمن سهرت بالليل عيناه وقام في وجل من حب مولاه وقام يراعي نجوم الليل مجتهدا شوقا إلى الله وعين الله طرعاه طوبى لهذا العبد يعني عمله نادره أن تجد إنسانا يداوم على قيام الليل وان تجد انسانا يداوم على الطاعه والقرب من الله رب العالمين عمله نادره جدا لذلك وجوده يبقى باليه لدرجه ان واحد من علماء الحديث اسال الله عز وجل ان يحفظهم كان يجلس في مجلس ليحدث الناس فسرد اسناد الحديث فدخل احد الطلاب من الباب فبينما هو يسرد الحديث راه داخل من الباب فرأى نورا يشع من وجهه الإنسان لما بيقوم بالليل بيرى ذلك في وجهه لا أنه أبيض اللون فيبقى لونه أبيض وشه منور ليس نور ظاهر ليس نور ظاهري وإنما هو نور معنوي يظهر في اطمئنان العين وفي اطمئنان الوجه فبلال رضي الله عنه كان أسود اللون ولكنه كان تقيا نقيا لله رب العالمين فلما نظر المحدث إلى وجه الطالب وجد الطمانينه في في عينيه وفي وجهه فبينما هو يسرد حديثاً اسنادا لحديث آخر نظر إلى وجهه فقال من كثر قيامه بالليل أنار الله وجهه بالنهار فواحد من الطلاب اللي أعدين النصحين راح عمل إسناد ده على الحديث ده أم دخل وهذا ما سماه العلماء بمدرج المدرج إنه أدرج المتن هذا على الإسنادها أدخل, أدخل, أدخل, أدخل متن آخر على, على هذا الإسناد فشوف هذه القصة أرويها بمناسبة صفة المؤمنين الذين يقومون لله رب العالمين يبيتون لربهم سجدا وقياما ثم يقولون في قيامهم ربنا صرف عنا عذاب جهنم مش كل شغل رغيف العيش ومش كل شغل الأكل والشرب والسيارة ومستوى المعيشة والله ما هذا يشغل المؤمن أبدا الإنسان المؤمن لا ينشغل إلا بأن ينجو من عذاب الله وإلا بأن يرضى الله رب العالمين عليه ده شغل المؤمن المؤمن أما الإنسان الفاضي الذي لا يهمه إلا, إلا شبع بطنه فهذا هو شأن ربنا اصرف عنا عذاب جهنم علموا أن نارها محرقة علموا أن طعام أهلها الزقوم علموا أن شرابهم الحمين إن شجرة الزقوم طعام الاثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميد يتجوب مع الايات ومع الوعيد لا تمر عليهم الايات مرارا الكرام كما يحدث مع كثير من الناس الان فقالوا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح يؤتى يوم القيامه بجهنم لها سبعون الف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها. قبل هذا الحديث حتى أقرب لك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود ناركم هذه جزء من سبعين جزءا من نار جهنم أعظم نار موجودة على الأرض الآن جزء من سبعين جزء من نار جهنم فقيل يا رسول الله والله إن كانت لكافية فقال صلى الله عليه وسلم فضلت عليها بتسعة وستين جزءا كلهن مثل حرها ثم يقول في الحديث الاخر يؤتى يوم القيامه بجهنم وهو حديث جابر بن عبد الله لها سبعون الف زمام مع كل زمام سبعون الف ملك يجرونه ثم في الحديث الاخر هذا التدريج النبي عليه الصلاة والسلام قال أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش ما هي صفته؟ ما بين شحمة أذن إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام أن عايزك تنظر إلى التدريج في, في الثلاثة أحاديث الحديث الأول نار قم هذه جزء من سبعين جزء ثم يؤتى بهذه النار لها سبعون ألف زمان مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها ثم هذا الحديث أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش ما بين شحمة أذن إلى عاتقه شحمة الأذن وهذا والعات مسيرة سبعمائة عام سبعمائة عام في رواية يقطعها الجواد المضمر لا يقطعها يعني سبعمائة سنه يسير في هذه المسافه ما بين شحمة الاذن الى العاتق لا يقطع هذا ملك واحد فما بالك بسبعون الف زمام مع كل زمام سبعون الف ملك يجرونه الصوره يعني الذي يؤمن باليوم الاخر والذي يؤمن بالغيب يرهب من الامر ويسعى لان يرضى الله رب العالمين عليه لا ينشغل باي شيء تافه حتى ولو كانت الدنيا حتى ولو كان نعيم الدنيا قل لا ينشغل به لأنه وراء نار إذا لم يحسن هناك نار وإذا أحسن هناك جنة وإذا أحسن ودخل الجنة فهو يريد أن يرتفع في الجنة إذا دخل الجنة فهو يندم إن لم يكن مع النبي عليه الصلاة والسلام هو ده شغل المؤمن هو ده شغل المؤمن والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غرامة إن هنا التوكيد عذابها كان غرامة العلماء قالوا غراما يعني لا يزول إنها ساءت مستقرا ومقاما قال الإمام الشوكاني في تفسيره إنها ساءت مستقرا يعني لعنصات المسلمين ومقاما يعني للكفار النقطة دي مهمة جدا وهي اصل من اصول اعتقاد اهل السنة والجماعة ان المسلم لا يخلد في النار لا يخلد في النار بذنب ارتكبه لا يخلد في النار بذنب ارتكبه هذا اصل ترونه في جميع كتب اهل السنة ان المسلم لا يخلد في النار بذنب ارتكبه وانا اؤكد على هذا المعتقد لأن في بعض الفضائيات سمعت بنفسي وفضلت الشيخ يعني سمع هذا الكلام واستنكره أنكر كثير من, الذين يعني من الناس الذين يعني يدعون على الفضائيات الآن أن الذي يدخل النار يخرج منها وبذلك أنكروا أحاديث الشفاعة واستدلوا بقول الله عز وجل كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيه قل <تصفيق> انتم تستدلوا بايه ربنا بيقول كلما أرادوا ان يخرجوا منها أعيدوا فيه يبقى ازاي بقى هيدخل النار ويخرج منها هذه الايه نزلت في الكفار انهم اذا دخلوا النار لا يخرجون منها فانظر الى, إلى الاستدلال ونستكمل باذن الله عز وجل بعد الانف الحمد لله هو سبحانه المستعان ومن بغيره استعان لا يعان وأسأل الله العظيم أن يجعل أقوالنا وأعمالنا خالصة له بلا رياء فهو أهل الثناء والكبرياء وأن يجعلها زادا لحسن المآب إليه إنه ولي ذلك والقادر عليه وبعد فقال إن عذابها كان غراما الغرام غراما يعني مقيما لا يزول عنهم ولا يزولون عنه وهذا في فإنهم لا يخرجون من النار إنها ساءت مستقراً قال الإمام الشوكاني عليه رحمة الله مستقراً للعصاه فإنهم لا يخلدون في النار وجاء دليل ذلك في صحيح البخاري في كتاب العلم في حديث نهر الحياة أو الحياة. الذي أخبر فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن هناك أقوام يخرجون من النار بعد أن امتحشتهم فصاروا حمما فيخرجون من النار فيوضعون في نهر يسمى نهر الحياة أو الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل قال النبي عليه الصلاة والسلام في آخر هذا الحديث ألا ترى أنها تخرج صفراء ملتوية فأهل الكبائر أو أهل المعاصي إذا دخلوا النار فإنهم يخرجون منها لا يخفى عليكم إنكار كثير من الناس الموجودين العقلانيين الذي تشرب البلاد من كأس سمهم الزعاف الآن لا شك أنهم يطعنون في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وينكرون الشفاعة فكيف نرد عليه وهؤلاء لهم أذناب جابر بن عبد الله في صحيح مسلم كان جالسا إلى سارية في مسجد رسول الله يحدث الناس عن أقوام يسمون الجهنميون فأتاه رجل وقد ذهب للحج وقال يا أصحاب رسول الله ما هذا الذي تقولون تتكلمون عن, عن أناس يخرجون من النار فيدخلون الجنة والله يقول سبحان الله نفس الاعتقاد والله يقول كلما ارادوا ان يخرجوا منها أعيدوا فيها نفس المعتقد ونفس الاستدلال ونفس لا لابد أن يكون موجودا عند أهل السنة الآن لذلك نحن ننادي بماذا؟ بفهم القرآن والسنة بفهم سلف الأم نفس اللي موجود الآن كان موجود على عهد الصحابة ونفس الاستدلال فقالوا ما لكم تحدثوننا عن أقوام يخرجون من النار والله يقول كذا والله يقول وما هم منها بمخرجين كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها فقال له يا أخي ألم تسمع عن المقام المحمود فقال سمعت عنه قال هذا هو المقام المحمود الذي وعده الله عز وجل الذي وعده الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام وظل يحاورهم جابر رضي الله عنه حتى رجعوا عن افكارهم بالله عليك لو ان فهم السلف مش موجود دلوقتي لو ان الموقف ده لم يصل الي لو اننا اعملنا عقولنا كعجول كعقول هؤلاء العجول ماذا قلنا او كيف كنا سنتعامل مع هذه المواقف فردهم ورجعوا إلى الى المنهج الصحيح بفضل هؤلاء الاصحاب رضي الله تعالى عنه انها ساءت مستقرا ومقاما ثم بعد ذلك يقول الله عز وجل والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما لم يسرفوا لم يجاوزوا الحد في النفقه ولم يقتروا لم يبخلوا أحسن ما قيل في تفسير هذه الايه كل نفقة في غير طاعة الله فهي إسراف والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوان تأمل إلى كلام علماء التفسير كل نفقة أي نفقة في غير طاعة الله فهي إسراف وقل امساك عن النفقة في طاعة الله فهي اقتار لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوام وكل نفقة في طاعة الله فهي قوام يعني أي نفقة في معصية يعني اللي بينفق على التدخين وعلى السجائر وعلى المخدرات أي نفقة في غير طاعة الله هذا مسرف شوف كلام العلماء لم يسرفوا ولم يقطروا كل امساك عن النفقه في طاعة الله فهي إقطار تقول له يا عم الحج تبرع للمسجد وهو عنده ملايين لكن البيت يحرم عجام لم يسرفوا ولم يقطر وكان بين ذلك قواما والقوام هو العدل والاستقامة وهذا هو الذي أمر الله عز وجل به في غير آية ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البصر فتقعد ملوما محسورا لا تزيد في النفق عن يعني اعلم رجل مثلا شيء محمول بخمس 5000 جنيه ليه يعني ايه الامكانيات اللي تخلي واحد يحمل جهازا بخمس 5000 جنيه ومن المسلمين من لا يجد قوت يوم برضه يبقى في اقتصاد في النفقه لا ننكر أن, ان الله عز وجل يحب ان يرى اثر نعمته على عبده لكن تجاوز الحد في النفقه هذا مذموم هذا الشيء مذموم بغرض المفاخره وأعلم رجلا يلبس عباء وخم... ب... بعشرون ألف جنيه بعشرين ألف جنيه عبائي رجل من العرب وتعلمون أن رجلا اشترى منديلا بنصف مليون جنيه منديل منديل السيد بعشرين ألف جنيه إذا أنفقوا لم يسرف ولم يقطروا وكان بين ذلك قواما القوام هو العدل والاستقامة التي أمر الله عز وجل بها وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وأختم بأهم صفة لهؤلاء العباد الا وهي صفة التوحيد التي من خلالها يبني المؤمن حياته ويسير بها على طاعة الله رب العالمين توحيد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 الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا هؤلاءك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما في هذه الايه ذكر الله عز وجل ذنوبا من اعظم الذنوب اولها الشرك ثانيها القتل ثالثها الزنا ذنوب عظيمه يعني بالله عليك اعظم الذنوب دلوقتي الشرك القتل الزنا ذنوب عظيمة هناك آيات كثيرة تبين لك عظمة هذه الذنوب ومع ذلك يقول الله عز وجل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات فهناك ما لبعض السلف رب معصية أو رفت ذلا وانكسارا ممكن إنسان يعصي لها عز وجل معصية فتجعله فتجعله هذا هذه المعصية وليا لله ورب طاعة أو رثة الإنسان استكبارا على الخلق ممكن إنسان يقع في الزنا ويكون وليا لله ممكن إنسان كان مشرك ويكون وليا لله بتوبته ممكن إنسان قتل نفس واحدة اثنين ثلاثة أربعة مئة نفس قتل مئة نفس وأمر الله عز وجل الأرض أن تتمدد حتى ينتقل من أرض المعصية إلى أرض الطاع فالله عز وجل فتح باب التوبة لهؤلاء العباد وقد يكون من عباد الرحمن رجلا وقع في هذه الذنوب فباب التوبة مفتوح ورحمة الله عز وجل بعباده واسعة ولكن من يلد الباب مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها حتى تطلع الشمس من مغربها جاء في سبب ورودها بسبب نزول هذه الآية حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو في صحيح مسلم وفي رواية الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود قال سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلفك قيل ثم أي قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك قيل ثم أي قال أن تزاني حليل جارك فالزنا عظيم والزنا كبيرة من الكبائر، إنه كان فاحشة وساء سبيل، ولكن يعظم الذنب إذا كان إذا كان هذا الزنا زنا محارم أو زنا الجار عذن الله وإياكم جميع المسلمين من هذه الكبير، فنزل في في هذا الحديث أنه سبب نزول هذه الآية. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر لا يتقربون إلا إلى الله لا يبتغون بأعمالهم إلا وجه الله لا ينذرون إلا لله ولا يذبحون إلا لله لا يذبحون إلا لله ولا يحلفون إلا بالله لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت لأن الرجل يحلف بالنبي ويحلف بهذه الأشياء التي تعلمونها وتنكر عليه يقول لك أنت متشجد طب متشجد أنت, أنت إذن تتهم النبي عليه الصلاة والسلام فهو الذي قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق الذي يقتل نفسه والذي يحرق نفسه والذي يقتل غيره، والذي يقتل هؤلاء الجنود الذين لا حول لهم ولا قوة، الجندي المسكين الذي لا يعني يعني مرتب بسيط ويصبر على ذلك، جندي مسكين، لماذا تقتله أو تنزع منه سلاحه وتتسبب في في سجن، لماذا؟ ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، هل هذا من الحق؟ ولا يزنون. أول أمس يعني رأيت صورة للمظاهرات التي حدثت وما أدراك ما هذه الصورة النساء في وسط الرجال وكل واحد يحتضن أخته في الله لأنهم خرجوا من أجل الشيطان صورة يعني تكاد تكون ممثلة من الغرب والشباب في النساء في البنات هذا لا يرضي الله عز وجل والله هذا لا يرضي الله عز وجل أبداً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 أختموا بشروط التوبة حتى نتوب إلى الله عز وجل أولا الإقلاع عن الزم ثانيا الندم على الزم ثالثا العزم على عدم العودة إلى هذا الزم وزاد بعض العلماء إن كان هذا الزم في حق آدمي فلا بد أن تتبرأ أو تستبرأ أو تطلب منه السماح لك إذا كان في حق إنسان لابد أن تطلب منه العوف عنك وزاد الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه شرطا خامسا يعني كنت يعني اوصي إخواني بكثرة القراءة للشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله ستستفيد منه كثير جدا ما علمت هذا الشرط إلا لما قرأته في شرحه زاد شرطا قال وأن تكون التوبة في زمن تقبل فيه التوبة شفت العلماء نعم شيخ، أي نعم، ربنا يجزخ رشخ الله يحفظ رشخ، الإخلاص، و... أي نعم، ربنا يحفظكم من حيث، فكما قال شيخنا يعني الإقلاع عن الذنب، الندم على الذنب، العزم على عدم العودة إلى الذنب، إذا كان الذنب في حق ادمي لا بد أن ترجع إليه، أنا نفسي كان في أصدقاء لي معاه في الثانوية العامة وكان عدت الطلاب في الثانويه العامة التزوغ من الدروس فبعد ما التزمنا وفضل الله ربنا من علينا بقوا يبعثوا الشهرية أستاذ زكي في, في ظرف يقول يبعثها الأستاذ الفلان هذا إن دل فإنما يدل على صدق التوبة وإرجاع الحقوق إلى أهلها لابد أن ترجع الحقوق إلى أهلها فالتوبة في حق الإنسان في حق أخيك المسلم لابد أن ترجع إليه حقه أما الله عز وجل فهو عفو غفور إن حققت هذه الشروط فالله عز وجل يتوب على من تاب بل إنه يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار لكن أنا ذكرت شروط التوبة لأبين لك يعني أهمية الرجوع للعلماء احنا, إحنا بنتعلم من العلماء وبنبحث عن العلم الشرعي فالعلماء هم ورثة الأنبياء الإمام الأجر عليه رحمة الله يقول فما بالكم بفئام من الناس صاروا في طريق مظلم مجموعة من الناس صاروا في طريق مظلم وبينما هم في هذا الطريق أضاء لهم الطريق مصابيح مصابيح أضاءت لهم هذا الطريق فسلكوه على السلامة والعافية فبينما هم في هذا الطريق وفي وسطه انطفأت تلك المصابيح فما ظنكم بهؤلاء؟ امتفأت المصابيح في الطريق فهم لا يعلمون يسارا يسيرون أم يمينا يسيرون ويتخبطون في بعضهم لا يعلمون أين يسيرون قال فهذا مثل العلماء في الناس العالم للأمة مصباح يضيء لها الطريق فأسأل الله عز وجل أن يرحم علماءنا وعلماء المسلمين وأن يمد في أعمارهم وأن يجزيهم عنا خير الجزاء وانا اعتذر إلى اخواني فإنما أنا واحد منكم وأسأل الله عز وجل أن يجزي القائمين على هذا المسجد الذين أنشأونا منذ صغارنا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى الطريق المستقيم لندافع عن هذا الدين ومن أنثالنا كثر بإذن الله عز وجل وسنظل على هذا الطريق وعلى هذه الدعوة التي تربينا عليها على يدي مشايخنا وعلمائنا الذين نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ثقالا في ميزان حسناتهم يوم لا ينفع من ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته